فمنع وفيه له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واذاء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن تعدى بعد ذلك فله عذاب اليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ